ولولا أن كتم الله عليهم الجلاء عذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد عقاب ما قطعت من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفعَل الله على رسوله منهم فما أوجفتم. فما أوجفته عليه من خيل ولا ركابه ولكن الله يسلّط رسلا ولكن الله يسلّط رسلاه على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفا الله على رسوله من أهل القرى فللله ولالرسول ولذالقربا واليتامى والمساكين وبنال سبيل كي لا يكون دولة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وملهكم عنه فانتهوا.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 والذين تبوا أدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أتوا ويأثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يقشح نفسه فأولى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 ذكره الرحمن ألم تر إلى الذين لفقوا يقولون لإخوالهم الذين كفروا من أهل الكتاب إن أخرجتم لا نخرجنا معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لا ننصرنكم والله يشهد إن لهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوّتوا لا يوسرنهم، ولئن نصرهم ولئن نصرهم لا يوالن الأذبار ثم لا ينصر.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 عيبتهما إنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمَنوا تَقُوا اللَّهَ وَالْتَوَاضُرْ نَفْسُمَا قَدْ دَمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن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 عسى ان علهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم